وفزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد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 ما سوّكرون نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون